وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك وانفتره واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهيم لا عليه بكره وأصيلا قل أن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 الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاؤون خالدين. كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء فيقول عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ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 وما أَرْسَلْنَا قبلك من المرسلين إِلَّا إِنَّهُمْ لا الطَّعَامَ الطعام ويمشون في الأسواق.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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتو كبيرا يوم يرون الملائكة لا الشراء يومئذ للمجرمين يوم يرون لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرًا محجورا، وقد إنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباء، وقد اصحاب الجنه يومئذ خير مستقروا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما, على عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه, ويوم يعض الظالم على يديه يقول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 ورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابًا أليمًا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 والذين لا يدعون مع الله إلا هن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلقى أثاما يضاعف لَهُ العَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن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 إن يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما